أنفسكم من دياركم ثم أقرؤتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم فَرِيهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ